غير المرضوب عليهم ولا الضالين. آمين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلُوا الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَن تَفْسُقُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا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 ايات الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا يجد الله غفورا رحيما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 فهم الضائفة منهم أي يضلونك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأرسل الله عليك الكتاب والحكمة. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِيكَ كَثِيرٌ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقٍ إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك باتغاء مرضاة الله، ومن يفعل ذلك باتغاء مرضاة الله، فسوف نعطيه أجراً. فسوف نأتيه أجرا عظيما وَمَن يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمْمِنِينَ ويتبع الرِّسَبِ المُقْمِنَ وَلِهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَيْنَ شَرَكَ بِهِ إِن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 وَإِذَ يَدْعُونَ إلَّا شَيْطَانَ مَرِيداً لَعَلَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَقِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ لَصِيباً مَفْرُوضاً وَلَهُ ضِلَّنَهُ وَلَهُ مَنْ يَنْهُمْ ولأ نهم ولا أُمنّنهم ولا أمرنهم ولا أمرنهم فلا يبتكون آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يبتكون آذان الأنعام ولا أمرنهم ولا أمرنهم فلا خلق الله، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ فَقَد خَسِرَ, خسر خَسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا أوهم جهنم أولئك ما جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا من يعمل الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعده الله حقا وعده الله حقا ومن اصدق من الله ومن اصدق من الله قيلنا